إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمه من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اغفروا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 للفوات قبل الموافات ولجنا يوم العبور على الصراط حين تنسكب العبرات واستجب منا صالح الدعوات اللهم اجعل معتمدنا عليك وحوائجنا اليك ووقوفنا بين يديك وتضرعنا اليك اللهم طهر قلوبنا من الادناس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 اللهم لا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجبين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين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 اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم